استووا اعتدلوا استووا اعتدلوا <تصفيق> الله, الله اكبر الله اكبر اللهم اعذنا من اللهم اعذنا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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سم دل الرحمن الرحيم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 وَأَمَّا مَنْ خفت مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ الله اكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 ضالين بسم الله الرحمن الرحيم <اللين> <الهاكم> التكاثر حَتَّى زُرْتُمُ المقابر كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيمِ لَتَرَهُنَّ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتَرَهُنَّ عَيْنَ اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم